عين الكبير شام الجاخ عليها شوفوا اي حاجة مصرية من غير ما حد يقول لازم كل الناس يعني يعني لازم تحس بالانتباه بقى ولازم نشوف الناس دي بتعمل ايه ولازم ندعمهم ولازم نشاطرهم ولازم نقف معهم انما حكاية السلبية اللي قبل كده دي بلاش خلونا ايجابيين وده موجود على الشاشة دلوقتي ازاي حضراتكم تشاركوا او تصوتوا على المسابقة دي نمرة واحد نمرة تنين سيزع لقاء حصري لأون مع موقع مصراوي تقريبا الساعة 11 مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والزميل يوسري فودا ده برنامج آخر كلام الساعة 11 الدكتور محمد البلتاجي والشأن المصري وصورت 25 يناير وعايز أقول إيه وفرحت المصريين بها وتوقعاته للمستقبل وحزب ال الحرية والعدالة حاجات كتير الحقيقة لازم ن نحط كده بعض النقاط عليها عشان حضراتكم ما تهوش مننا في بعض القضا في القضايا الصحفية ونسيب بعض القضايا اللي تهم الناس كلها دكتور محمد شاكل حضرتك وأسف جدا على التأخير. صباحا بحضرتك. بنأخذ أداء البرنامج الجميل. الله يخليك دكتور. الكوتش بتحطك بخوزة قبل كده ما للخوزة في الخوزه دي بدل التحرير كل دار التحرير لايك لابس الخوز لابس الخوزه الخوز. الخوز. <تصفيق> انت قطعه عضو عضو مجلس مش كده عضو عضو مجلس امناء ثوره 25 يناير صح كده عضو مجلس طب اكتبوا دي على على الشاشه اه عضو مجلس امناء ثوره 25 يناير 25 يناير بعد أيام حنحتفل بمرور شهر بعد, بعد بكرة إن شاء الله بعد الشهر يا دكتور تقولي يعني يقول الشباب وكثير من ائتلافات المشاركة في الثورة واللي كانت موجودة في الثورة طوال أحداثها تنتظر أن تكون الجمعة القادمة كما أعلنوا عنها في الدعوة لمليونية جديدة هي سو... هي جمعه الخلاص من الفساد الخلاص من الفساد ال... يعني معلش انا اظن حضرتك جمعة الخلاص وكنت تعرض آه. يعني نمازج لا حصر فيس. لها ولا <تصفيق> لا لا لا, لا عفو نماذج لا حصر لها ولا اول ولا اخر لها لا نحتاج الى ان نقول ان الشعار العبقر العظيم اللي طرحه الشعب المصري وانا كنت موجود يوم 25 يناير الساعة واحدة 1:30 بالليل في شوارع القاهرة وعشرات الألوف تجوب في ألحاء وسط مم البلد بعدما انضرب عليها الرصاص الحي وانضرب عليها القنابل الفزد المسئلة للدموع منتهت الصلاحية وأصابت الجميع إصابات عشرات الألوف كانت تطوف في القاهرة لتعلن الشعب يريد إسقاط النظام يعني حينما قدم الشعب المصري هذا الشعار وانضمت إليه الملايين لم يكن المقصود شخص الرئيس حسني مبارك لأن لم تكن قضية شخصية يعني أنا وأنا أرى معك مناظر أحمد عز واحمد المغربي وغيرهم على الجانب الإنساني الشخصي اللهم لا شمات يعني, يعني أقسم بالله ألمني هذا أشد الألم لن... لا شمات لكن القضية ليست شخصية لكن كيف. بركة الفساد اللي حضرتك عرضت لبعض مظاهرها الآن وانت ابتدأ عن أخبار صحافية كيف نطهر منها وكيف نخلص منها م. الشعب حينما قرر إسقاط النظام كان على وجه تحديد يقصد عباراتهم كاملة م. ليس شخص حسن مبارك لكن رئيس النظام ونائب رئيس النظام وحكومة النظام وداخلية النظام وحزب النظام وبرلمان النظام والصف الأول من قيادات سمحت لهذا الفساد والاستبداد والقمع ان يستمر طوال 30 سنة ليحرم الشعب من حقوقه كاملة سؤال صغير هنا هي كانت المسألة لن تتحقق الا بتنحى الرئيس صحيح يعني الكلام كسر وقالوا انه في مطالب وبعدين انت كنت في, في مجلس القيادة يعني زي انجاز التعبير انت كنت في, في الكبينة بتاعة القيادة ومع الشباب وبتتحوروا وبتتناقشوا. كان ممكن هذا الامر يتمه مع الجيته ورئيس الدولة يترك الامور مثلا لعمر سليمان او لجيش ودير وهو ما زال في السلطة لحد سبتمبر اللي جاي يعني الاحداث اكدت ولعل بعد 25 يناير حتى اليوم يؤكد لم يكن هناك اي امل في اصلاح مصر ولا في الانتقال الديمقراطية حقيقي ولا انتقال لحريات عامة حقيقي ولا انتقال لعدالة اجتماعية ولا انتهاء للفساد اللي احنا لسه هنعيش شهور طويلة بنتفرج على صفحاته وبنصدم ونزهل لنمازجه وصوره اللي لا تملك معه الا يعني مش معقول كل هذا تكمل من الفساد لا لم يكن هناك امل الا ان يرحل رئيس حسن مبارك بشكل واضح تماما رئيس حسن مبارك اقام نظام يرتبط بشخصه منه هو يعني دولة الرجل الواحد دولة الفرعون اللي يحكم يعني منظومة كل شيء في هذا البلد من اولها الى اخرة هو الذي يعين الوزراء ويعين المحافظين و... مركزي. يعني كل صغيرة وكبيرة تتم من خلال هذا السلوس م. اللي كان فيه الحزب ورجال الاعمال وامن الدولة يعبروا عن يعني ماذا يريد شخص الرئيس فيحققوه باسوأ مما يريده عشرات المرات م. هذا الذي حتى هذه اللحظة أمس كان لا يزال خمسة طبيب أوائل دفعاتهم في طب أزهر أسيط معينين من السنة اللي فاتت المفروض يستلموا وأطباء مقيمين وقرار تعيينهم أمام رئيس الجامعة منتظر موافقة جهاز أمن الدولة إعلقة جهاز أمن الدولة بتعيين أطباء في كليات الطب هم أوائل دفعاتهم هذا التدخل في كل صغيرة وكبيرة لهذا الجهاز اللي في الآخر ثبت أنه مش بيشتغل لمصلحة البلد ولا لمصلحة الدولة ولا لأمن الدولة, الدولة. خلص خلص لا لا لم ينتهي مم. وبالتالي حديث الناس عن الجمعة القادمة تطهير مم. البلاد وخلاص البلاد من الفساد لأن لا يزال جهاز أمن الدولة موجود لا يزال أنا أعجبني جدا أظن مقال أو شيء حضرتك نقلته عن أحد الزملاء الصحفيين بضرورة البدء بالمجالس المحلية، إن المجالس المحلية تشكل وكر الفساد الكبير اللي قام عليه نظام الحزب الوطني مم. وحكم الحزب الوطني. إحنا ليست القضية إحنا ربما كإخوان مستعدين لكن صحيح إلى حزب غير مستعدة للانتخابات برلمانية واحنا نحتاج إلى فترة زمنية تقوم فيها حياة حزبية صحيحة علشان نقدر ندخل في انتخابات حرة سليمة فيها تنافس وفيها برامج وفيها أفكار وفيها شعب. يتفاعل ويختار من وسط منظومات متعددة لكن المجالس المحلية هي بؤرة الفساد الموجود اللي اقام عليه الحزب الوطني هيكل الفساد في البلد كله طب هو مجالس المحلية مش هينظر ليها دلوقتي للأسف حتى الآن لم يؤخذ قرار كان الشعب يريد حل المجالس الثلاثة شعب وشURA ومحليين. أنا معك في المحلية دي خالص. المجالس المحلية. معك هم هي بورة الفساد زي زكريا عزمي لكن الأكثر من هذا إن المجالس المحلية دي 52 ألف مقعد. ده جيش فساد كامل. جيش دقيش فساد كامل بقاؤه يلتحم شكل في وقت من هي المصيبة الكبرى في نظام مبارك إنه جعل. لا فصل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الحزب ومصلحة الشخص ومصلحة الافراد المحيطين بكرسي العرش <تصفيق> فاصبح كثير من مؤسسات الدولة على رأسها الاجهزة المحلية تعتبر ان رسالتها الاولى هي خدمة العصابة اللي حوالين شخص الرئيس لم تكن تحقيق مصالح الناس ولا مصالح الوطن ولا حتى جهاز امن دولة يقوم بواجب حماية الدولة بل ثبت انه مصممين, على حكايات, حماية مصممين على حكايات انغاء امن الدولة يعني الركيزة الرئيسية للفساد اللي احتمى به النظام هو جهاز امن الدولة اللي بقى علشان خاطر يتعين معيد ولا يتعين موظف في مكان ما ولا اي موقع قيادي لابد أن يوافق عليه من أمن الدولة أولا وموافقة أمن الدولة تعني الولاء والثقة وتعني الرفض الكامل بالتخصص والكفاءة والمهنية وبالتالي أصبحنا دلوقتي أمام مجتمع مشلول لأن كل المواقع القيادية فيه تم اختارها بناء على الولاء والثقة مش على الكفاءة والمهنية طيب طب قولي هيبقى تتوقع إيه شعار الجمعة الجاية يعني تتوقع إيه الشعار الخلاص من الفساد احنا قلنا في الجمعة الماضية لكن كجمعة النصر لكن اه. بدأنا نردد الشعب يريد تطهير البلاد تطهير, تطهير البلاد من, من كل ركائز الفساد فيها اللي فيها امن الدولة واللي فيها عناصر لا تزال موجودة في حكومة الفريق احمد شفيق حين تحدث عن وزير العدل بما اسسه من غياب السلطة القضائية وصدامه مع استقلال السلطة القضائية طوال السنين الماضية وزير العدل اللي اعطى القرارات بمنع توكيلات المندوبين في الانتخابات السابقة يعني انت عزينتش الوزير العدل لا وزير العدل وزير الخارجية احنا عزين حكومة تمثل حكومة الثورة تب قولي التشكيل اللي موجود دلوقتي انت معترض على مين؟ معترض على وزير الداخلية اللي كان موجود وكوزير داخلية اللي هو المحمود وجدي واللي كان موجود كوزير داخلية والشعب يطلق عليه الرصاص والجمال كان. بصرف النظر لكن كان هذا وزير كوات كوات هذه وزارة تشكلت بقرار من الرئيس مبارك لاستيعاب الثورة او ايجاد الثورة انا عايزين حكومة الثورة حكومة متصلحة مع الثورة يعني المشكلة تغيير الوجوه ولا ما يمكن الراجل عنده خطة لاصلاح الوضع ما نستنى عليه شوي يعني الـ الـ طيب خلينا وزير الداخليه وزير الداخليه وزير الخارجية وزير العدل الثلاثه الثلاثه هم مم. ينتمون لنظام الشعب يريد مقاصمه ومقاطعه انت مولاه شفيق في الثلاثه هو الفريق شفيق برضو يعني نحن نحن مع تعديلات وزاريه بصرف النظر عن الاتفاق والاتلاف معك احنا كنا نتحدث عنه يعني انت كل الوجوه التي التي تعاملت مع الرئيس مبارك انت عايزين تشوفها لا لا نؤمن ولا يعني نأمل في انتقال لمرحلة جديدة من قطعة الصلة عن النظام السابق في وجود أي رموز كان يعتبرها الرئيس حسني مبارك هي أزرع رئيسية في إدارة حكم. يعني اي حد هي. كان بيتعامل مع الرئيس مبارك يبقى فاسد يعني. أنا يعني الوقائع مليئة بهذا الذي تقوله لكن انا مش بقى ادخل في معركة شخصية لكن عن النظام تغيير النظام نظام جديد منقطع الصلع عن النظام القديم النظام القديم قام على دعائم الاستبداد والفساد وقمع الحريات وغياب العدالة النظام الجديد اللي شعارات الثورة امتلأت به في كل جنبات مصر مش بس في مدان التحرير هو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية أه. أه وانهاء الفساد لا يمكن تصور أن بقايا النظام القديم يمكن في لحظة أن تركيبة عقلهم تتجاوب مع مطالب شعارات الثورة طموحات الشعب بعد 25 هناك، دول عاشهم سنين طويلة في منظومة لا تعرف الا كيف تخطط لاستمرار الاستبداد تخطط لاستمرار القمع والمطاربة والتسلط الشرطي الامني تخطط لاحتكار مجموعة المنتفعين بالنظام لا يمكن بحد من الاحوال في لحظة تقول ان هؤلاء هم انفسهم من اللي عاشهم 30 سنة في هذه المنظومة حيتحولهم الى ملائكة طرع العدالة الاجتماعية والحريات العامة والديمقراطية طيب. الجمعة الجاي ان شاء الله بعد بكرة هيبقى تغيير تغيير النظام كله تغيير تطهير تطهير البلاد, البلاد من رموز الفساد تغيير البلاد هكتبقى قدامه عشان ايه ابقى فاكر من رموز الفساد عشان لو لو ما, لو ما رددتوش البتاع ده يبقى العهد عليه عندنا جهاز الدولة عندنا مجالس محلية، عندنا حزب بتشكيلاته وتركيباته سرق حقوق الشعب بمقراته المنهوبة وبأمواله المنهوبة. طيب، هيتطرح الشعار ده جمع جاي. صحيح. طيب، إحنا نفضل بقى كل جمع نعمل مسيرة. يعني هذه صورة. البعض, البعض قال، البعض قال، وبيطالب إنه لا نهدى بقى، نهذا بقى عشان المطالب الفائوية بدأت تزيد قوي. والناس فعلا خايفة على اليومين الجايين دول صحيح. والوضع يعني في ناس اه تاني الفساد اللي احنا بنتكلم عليه اه كويس بدأنا نحاربه ولا اخره بس الناس خايفة انه اتجاهنا للمحاربة ينسينا حاجة تانية ان احنا نأمن نفسنا صحيح صحيح طيب المظاهرات دي عدناها كل جمعة كده هنفضل سادين شارع سادين ميدان التحرير انا عايز ااكد استاذ جابر احنا ضد اي شلل لحركه طبيعية في البلاد بالعكس بالعكس طيب. يعني آآ آآ رحبنا بفتح ميدان التحرير يوم 13 بمجرد ما يعني قالوا آآ آآ بقى اه فتحه للحركه المروريه وفتحه طيب. للحركه التجاريه اصل عجبني كلمه رحبنا دي مين اللي رحب اه نفسي اعرف مين صاحب الكلمة العجبه في مجلس الشعب ما فيش الله حد رحبنا آآ آآ. مين اللي رحب شوف شوف يعني يخطئ من يعتبر أنه مشهد رئيسي في ثورة 25 يناير يعني مين اللي ديك كلمة العليا مين اللي, اللي القوة القوة اللي اللي بتقول نعمل كذا اللي بقول القوة ليس الجماعة اللي بتقول نعمل كذا شوف أنا أنا من الإخوان المسلمين، آه. أنا عضو مجلس ق... آ... قيادة الصورة، مجلس مثل... أمناء مجلس الصورة، عضو جبهة دعم الصورة، أنا ألتقي مع شباب إئتلاف الصورة كل في كل يوم أو في كل وقت. بتشوف ما... الغنيم؟ ما... حاول لا حدوث بعض عوائق الغنيم تحديداً. كنا بتحدث عن إئتلاف الصورة اللي ما فيهوش شوية الغنيم. إئتلاف الصورة اللي يضم جميع طيارات الش ال... ال... ال... الشرايع السياسية والمكون من 13 يعني في زياد العليمي في, في, في, في الغزل حرب. صحيح. حرب. صحيح. بس دي لكن لكن وائل بني سمعنا وائل لا لا لا مش قضيه اشمعنا لكن ده الاتلاف اللي, اللي الشباب كونوه مع بعض أنا آه. مش طرف طب يعني إيه إيه يعني هو اسوائل ده من رموز الرموز الثور وهو محل التقدير والترحيب لكن في مش مشاكل سأتعرض لها حالا دلوقتي لكن ارا قد ان اقول امم من يظن قلت ده مرات عديدة ده ولا زال تقور وانا مم. بفضل الله مم. من أول لحظة إلى آخر لحظة لم أغادر ميدان التحرير الساعة واحدة. لا أقول للإخوان. وليس باعتبار. شفت عليه. وليس باعتبار الاخوان, علي الإخوان المسلمين. وليس باعتبار الإخوان المسلمين. لكن مصر. لكن مصر. مصر. مصر اللي لا هي حركة. اللي بتحلم طوال لا هي هي. هذا شهر, شهر من الشهور اللي مش هتتكرر في حياتنا كلنا. حياتنا. صحيح, صحيح. شهر من الشهور. ووو من الثورات اللي دي دي مش دي صورات في بعضها. وبالتالي لا يستطيع لمقدسoman. الصورة ولا جاب الدعم السورة ولا اتلاف السورة ولا الاخوان المسلمين ولا مصر, مصر ان يدعي احد انه صاحب الفضل او صاحب سورة صورة شعب كانت تنتظر وقتها لانه بقاله 30 سنة مكبوت حرياته آه وضائع آه حقوقه آه آه وبيبحث عن يوم للخلاص فجاءت الفرصة الشعب اللي امتزج في مدان التحرير مسلمين ومسيحيين يمينين وسيريين ليبراليين وقوميين واسلاميين رجال ونساء اطفال وشيوخ وشباب احنا م. كده هندانين على كل جمعة هندانين على المظاهرة المليونية دي احنا لسنا مع التوسع الحضر. في الاحتجاجات الفئوية الآن آه. مش م. لانها آآ آآ يعني ليست اصحاب حق هم اصحاب حق أصحاب مظالم يجب ان يدفعوا عمل لا عم. انا على المظاهرة التحرير يعني هندانين اكلم في المظاهرة المليونية دي على طول كل, كل اسبوع هي دلالة حضور الشعب حتى يطمئن ان مطالب قد تحققت طب البعض خيب انه احنا تحقق عندنا مطلبين فقط من, من عشرات المطالب آه. رحيل الرئيس وحل البرلمان شعب وشعورة لكن بقية المطالب يعني حينما يكون حتى هذه اللحظة أنا بقول لحضرتك الـ 45 طبيب دول اللي امن الدولة مع الطالب ده لغاية مبارح يعني حين يكون جهاز امن الدولة لزال باقي حين يكون الحزب الوطني بتشكيلاته يحاول ان يركب موجة الثورة ويتحدث رموز له عن انشاء حزب 25 مين يتحدث؟ يعني. انا ادري ما يدور داخل الكواليس واعرف لا انا عارب ان قيادي في ال... كان قيادة في الحزب الوطني عرض ان هو يعمل حزب باسم كذا ما علاقة عنه؟ ما علاقة هذا القيادي من الحزب الوطني بثورة 25 يناير هو كل قيادات الحزب الوطني لا علاقة لها المرة بثورة 25 يناير لكن احاول ان اجمع مجموعات من شباب ومجموعات من جمعيات وبعض رموز دينية للأسف الشديد لتحت مظلط 25 يناير تحت قيادة سين وصاد وعين من رموز النظام السابق يعني ده خلل في في طريق التصير وأنا يعني أعلم هذا. في حاجة بتحصل. بيص يحدث. مم. طيب نقول بقى. حدنا عندنا كل جمعة نعمل المزار المليوني هذا. لا حق الشعب في الاعتصام السلمي للمطالبة. أيه أنا هدنا هدنا كده. المشروع كدا. متى هدنا هد... كده الحد ما نطلب تتحقق. لا, لا أقول... كل جمعة. أنا عايز أقول حاجة. السو ده في تساؤل هل عندنا كل جمعة ولا لا ده مجرد استفسار مش أكتر. الله عايز أقول حاجة ده حد ده مشروع ولا حق يجوز هذا. مشروع, مشروع مشروع. هل هذا الحق المشروع حضرتك كان جميل لما تتكلم عن اعتصامت بتوع الاسبوع وقلت لما مش عارف دولار 4-5 او ان دولار جمعية عموية للجميلة لما يبقى حق طالع يطالب بيه 10 مليون ولا 8 مليون زي بعض المليونيات اللي فاتت هل هذا الحق يمكن ان يناقش حد مدى مشروعيته احناش بتكلم عن مجموعة لها شوية مصالح او مطالب فطلعت يعني ولا اعتصام ده بقى رمز للمطالبة بالحقوق الـ الـ الـ الـ الـ الوقفة بتاعت حتى حتى حتى حنجب حاولوا حضرتك لا, والله لا هنجبع. بوضوح حتى إيه حتى <تصفيق> يصبح من رأ... لا لا مش كل يوم لنا مطالب نبنا نبى نب دولة مستقرة من خلال سيادة الشعب بمعنى ان حين يصبح عندنا رئيس جمهورية منتخب انتخاب حر سليم مم. حين يصبح لدينا حكومة مشكلة من خلال برلمان منتخب انتخاب حر سليم تمام. حين يصبح لدينا مجتمع مدني في نقابات وفي اتحادات وفي جمعيات أهلية وفي نوادي وفي مؤسسات مجتمع مدني اتحاد عمال واتحاد نقابات مشكل من خلال انتخابات حر سليم. سليمة آه. ساعتها يبقى لنا ممثلين بيمثلونا لنا رئيس دولة بيتحدث باسمنا تمام. لنا برلمان النواب بيتحدثوا باسمنا يعني حل... لنا ستظل, ال... س... ستظل... ستظل المظاهرة المليونية دي موجودة في ميدان التحرير كل جمعة لحين تنفيذ بقية المطالب الحد الأدنى أبداً. هو رحيل النظام السابق بكل, تشكيل بكل تشكيلات والله أعلم ده بقى يرحل إمتى ده حسب بلت تشعره والله هو راح نيجي لحد اللي فاتت بعض الناس كانوا متخوفين كان في اجتماع مع مجلس الوزراء للرئيس مجلس الوزراء مع بعض المثقفين والإعلاميين ورئاسة تحرير وعرض الأمر وقالوا اعترضوا على سعد جمال الغتاني وسعد يوسف القايد سعد مكرم محمد أحمد كتير من المصريين المحترمين كانوا موجودين معنا واعترضوا على المشهد بتاع الجمعة من ضمن الحاجات إنه الإخوان بسيطروا على الموقف والإخوان بقى ياخد المسألة دي ليهم وإن انتوا تقفزوا فوق المطالبات المشروعة وعايزين يبقى لي قدور تقضوا من خلاله بعض المكاسب أشكرك وأرجو أن تعطيني الفرصة لأن قضية في منتهى طبعا احنا قدبنا كده كل عشر دقايق نعم. من بداية الثور الإخوان متواجدون بكل ثقلهم وبكل أفرادهم وبكل دعمهم للثورة لكن لم يحرسوا بتاتا وجميع يعني ال ال ال القوى الوطنية م. اظن انا على المستوى الشخصي كثير من منهم مختلفين 180 درجة مع الاخوان تمام. شاهد لي بهذا م. حرصوا على ان لا يكونوا في واجهة الثورة وأظن أحدك تذكر جيدا بيان وزير الداخلية الأول يوم 25 يناير اللي حمل للإخوان المسلمين الشيلة وقال إن دي ثورة الإخوان المسلمين وقلنا لا مش ثورة الإخوان المسلمين تمام. تمام. مش ثورة الإخوان المسلمين تمام. إحنا في قلبها جزء من هذا الشعب ليست لنا مطالب يوم ما طلع السيد عمر سليمان وقال الاخوان المترددين في التفاوض ولهم اجندات قلنا بوضوح لا احنا ليست لنا مطالب خاصة وحين طلبنا للتفاوض قلنا ما لناش مطالب خاصة وكان هناك حديث عن اي اوضاع مستقبلية تخص الجماعة قلنا بوضوح ليست لنا مطالب الا مطالب الثورة رحيل النظام رحيل الرئيس حكومة تمام جديدة مجلس رئاسي اذا انتم ما, ما, ما, ما عندكوش ناحية استفادة من اللي حصل من اللي بيحصل في ميدان التحرير ولازم وان انتوا يبقى لكم القوه الفاعله والقوى التي تدير والقوى التي تتحكم دكتور وليام موسى كان معانا امبارح وقال لي انه عيني جت في الدكتور محمد البلتاج قلت له انا وليام وي قال لي كلمة. ايوه كلمة. انت وليام وليا موسى علاني على راسي صحيح لكن لا مش لكن هقول لحضرتك وفي ناس طلعت. طلعت لا مش لحكم هقول لحضرتك يبقى ادوا كده ما على منخ على مناخ على على التحرير احنا مطالب قلنا بوجه محدد وامام العالم كله لن نتقدم الانتخابات رئاسة قادمة ستظل مشاركتنا البرلمانية رفضنا المشاركة في حكومة او اي عروض تخص المشاركة في حكومة الانتقالية زلنا نؤكد ان مشاركتنا البرلمانية ستكون مشاركة وليست مجالبة لن نسعى لأجلبية برلمانية لا في, الفترة في, الفترة في الفترة الحالية حتى رغم ان المناخ العام وفيه ضعف الاحزاب المعروف يمكن ان يستفيد منه الاسبال المسلمين لكن لا يمكن بحال من الاحوال ان نتقدم لأ برلمانية مم. لأن احنا عايزيني مجتمع يقوى والمجتمع تتأسس طيب. في مؤسسات وأحزاب ممش. أحسن الجمعة الماضية دكتور وليام لا, لا مش بس وليام أول حضرتك. وائل, وائل. آه ال آه آه إدارة المشهد كنا حرسين من بداية الثورة حتى الجمعة الماضية على أن نكون في قلبها مفتوحة للجميع لا لسنا آه آه طرف رئيسي فضل عن أن نكون قيادة أو, أو, أو سيطرة هم. الجمعة الماضية عن اي مشهد تتحدث مشهد بدأ الساعة 11 ونص وزعته القنوات على الهواء بصلاة كناسية تمت قبل خطبة الشيخ القرضاوي يعني عشان بس اللي بيتكلم الإخوان سيطروا. طب المشهد ده زكاد بتاع الإقوان والله ده يبقى الإقوان ده الحاجة جميلة قادمة مشهد بدأ دي صلاة كنسية طبع جمعة اللي فيها الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي جاء ليس الشيخ القرضاوي ليس لو صلة تنظمية بالإخوان وجاء بصفة العالمية من الذي دعت الشيخ القرضاوي طب انا هقول حاجة ربما لم لم لم يسمع بها احد حتى هذه اللحظه صد. الشيخ القرضاوي اتصل بعديد من الاطراف داخل مصر واستشرهم في الجمعات الماضية عن مجيئه م. وكنا نؤكد له ان يعني ليس من المناسب حتى لا يفهم طبعا مع حاجتنا لرمزيه بقوة الشيخ القرضاوي يعني هو كان عايز يجي كل جمعه هلع... لا مش كل جمعه مش كل جمعه آه. في جمعة سابقة يعني كان يريد ان يشارك كمصري وطني يعني ما كانش قدام يعني الجمع اللي دي كان عايز يجي قبل كده اه نعم وأكد له أن هذا لعله يخل بالمشهد وتوازن المشهد الموجود ف كانت فتل... نصيح المنعت... من عندكم من الإخوان قالوا لا ما الجيش حصل حتى الجمعة الماضية استشار عديدين والله هذا حصل واسمع منه حتى الجمعة الماضية انت الاخوان اللي نصحوه قالوله حتى الجمعة الماضية حتى الجمعة الماضية كان, كان توصية مكتب ارشاد الاخوان ان الشيخ القرضاوي لما اتصل بيهم ان رأينا ان بلاش لكن في قوة وطنية مصرية كثيرة م. رأت بان الجمعة دي ربما الحضور فيها يقل شوية م. بعد تحقيق بعض المطالب فرأت ان وجود رمزية عالمية ب. كانت الشيخ القرضاوي سيشكل زخم شديد للصورة فطرحهم ورحبهم بذلك وبالتالي مجموعة هذه الاستشارات اللي بناءا عليها الشيخ القرضاوي لم يأت به الإخوان المسلمين <تصفيق> الأمر الثاني الشيخ القرضاوي زي ما قلت حضرتك خطب خدمة خاطبة فيها المسلمين والمسلمين يعني أنا أشهد من رموز يعني تختلف مع طارئ الإسلام كثيرا جدا لكن أنا الدكتور حسام عيسى قال أنا كذيف سأطلع وأقبل وهو الناصري أو الصادق كان نفسي أقابل الشيخ القرضاوي بعد ما استمعت لهذه الكرة الرائعة تمام. بعد الشيخ القرضاوي حاول البعض ان يهتف من على المنصة تكبير بعد الصلاة الله مم. اكبر الله, أكبر الله الحمد. وقطعنا هذا عنه لان احنا حريصين جدا على ان تبقى الثورة شعبية بكل مكونات تمام. اللي تكلمهم على المنصة مين بعد الكده كان جورج اسحاء كان هاني حنا عزيز وائل كان وائل الابراشي كانت ياسمين الله. الخيال الله. كان بيدير نادر السيد اللاعب آه. اظن لما اقول ان الله. هؤلاء او غيرهم الله. كانوا محمد الله. سليم العول اللي هو ليس من الاخوان الله. لكن قصدي شخصيات ب... طب الجدل بقى معليش شيء هقول لك تب قولي الدكتور ويليام إيه اللي حصل بس الجدل كله على وقع الغنين معليش لإنه هقول لحضرته ده برضو يمثل قطع عريض من الشباب ويل. إيه اللي حصل هذه المنصة لم يكن يديرها الإخوان أولا آه. بس عشان الناس بتتكلم من بعد المنصة ديها جات ديه شركة واخدى اكتر من خمسين الف جنيه علشان تقدر تعمل مسرح بهذه الضخامة ويغطي الميدان كله كمين اللي والج... مقولها مش مين مقولها مين اللي جايبها يعني ال... الاقتلاف الشباب في لجنة تنسيقية تشكلت خلال الاسبوع الماضي من كل الاقتلافات الموجودة اللي فعل غزاني حرب والعليمي و... من اقتلاف شباب الثورة ومن جبهة دعم الثورة ومن كل هذه يعني, يعني مش من الاخوة ابدا خالص خالص واللي منع وائل أظن حضرتك قرأت تصريح بتاع سيدة ابو العلا وهو يساري اللي قال أنا قلت الوائل ما انتش طالع لأن انت كنت تدعو لعدم المشاركة في جمعة النصر وكنت بتقول للناس كفاية كده وحققنا ما طالبنا ولا داعي للمليونيات الشباب دول اللي خدوا موقف انت شفت وائل أنا شفت وائل تب ما صلعتوش لي لا هقول لحضرتك الشركة جت لي في هذا الوقت م. أنا يعني ربما زعل مني ثلاث أشخاص يعز علي أن هم زعلوا لكن بفضل الله كل الرموز السياسية اللي كانت موجودة تفاهمت الموقف سواء اللي طلعت أهو اللي ما طلعتش المخصص وزي ما أكدت ليك اللي طلعوا المنصة فهمش واحد من الكوان حي. اللي شاركوا وتكلموا دول ما م. فهمش ان الكوان م. م. لكن الموقف كان جلقاتي جه الراجل صاحب الشركة اللي, اللي عاملة المسرح واللي عاملة الإزاعة اللي مغطية الميدان التحرير كله قال انا عملتلكم مسرح يتحمل فوقيه اربعين واحد إيه. دلوقتي واقف على المسرح مية وخمسين واحد انا غير مسؤول عن حياة واحد من الموجودين لان المسرح يوشك ان يقع بهم. فابتدينا نقول للناس اللي تحت نرجوكم ما تطلعوش دلوقتي مش ما تطلعوش ما تطلعوش. فاللي كان بيطلع كان بي... بيتحمل مسؤولية طلوع لغاية ما اللي فوق يخلصوا كلامه وينزلهم ويطلع بدلهم آه. قابلني واقل هنين في هذا الوقت وانا تحت مش وانا فوق قال لي في شباب بيقولوا لي ما تطلعش قلت له يا وائل انت مرحب بوجودك وإحنا سعداء رغم ان انت كنت قلت ان انا مش مشارك في الدعوة لجمعه النصر ودني وطالبنا اتحققت لكن احنا يسعدنا انك تطلع تقول للناس ان انت مشرف احنا دول اللي هم شباب الثوره الائتلاف الثوره اللجنة التنسيقية اللجنه التنسيقيه اللي مشكلة من الائتلافات اللي فيها كل الطائرات من اقصى جميل اقصى اليسار اه بما فيهم الاخوان, الاخوان يعني, يعني بما فيهم مش الاخوان بس خالص والاخوان آه. لم يكن لهم سيطره على المنصة وشباب الائتلاف اصدروا بيان اليوم اكدوا على هذا فقلت له يسعدنا ان انت تطلع رغم ان في شباب من الائتلاف قالوا له لا احنا واخدين وبعض شباب كانوا قرار بان وائل لو جي ما يطلعش تروق يعني لثقة الشباب فيها أنا ح حب أبلغهم إيه إحنا صعداء بوجودك وبمشاركتك وبإنك تطلع للناس لأن الناس عارفة إن أنت طلعت في دريم أوه. وقلت إن إن إحنا مش مشاركين في الجمعة القادم فيسعدنا طلوعك لكن فقط زي ما قلت للاستاذ حسين عبد الغادي وزي ما قلت للاستاذ منصب العيلة ماضي وزي ما قلت ل... ل... لوائل ويصه وليام ويصه ووائف و... حمدين وكتير. صباحي وكثير يعني انا خايف على ال... انا خايف الحفناوي وحمدين صباحي م. والمستشار الخضيري كانوا كلهم حوالينه م. قلت له كل دول ما طلعوش مش لانهم ممنوعين م. لكن لأن المنصة بالفعل هتقع بالناس وفي مسؤوليه كبيره ان احنا نقول للي فوق انزلوا الاول وبعدين اللي تحت يطلع طب انت فوقيته المنصرف ولا لا ده قدامي آه. راح راح منصرف غاضبا وقلت له وأقسم بالله رح تعيد له اللي قلته تاني. مم. أنت مرحب بيك والجميع سعيد بمشاركتك. من المبرر فماشي. بمشاركتك مم. بس انتظر دقائق عشان تطلع. فراح يعني أنتم مش عاوزين يعني أنتم مش عاوزين نتكلم يعني أنتم مش عاوزين ما وراح يوقف بعضه غاضب. في حين الآخرين تفهموا هذا مم. وربما الأستاذ وليام ويسا ممن يعني لم يدرك تفاصيل الموضوع. احنا بنقول استنم. قال إن مش أنا أنت بنظرت لقيت ناس تانية. يعني إذا كان وليام ويسا مونع. طب ما جورج إسحاق وهاني عزيز الاثنين فوق مم. إذا كان وائل منع طب ما وائل الإبراشي وفلان وفلان فوق يعني مم. كنت أقول ليست سيطرة يا مسألة ترتيبية, لا ترتيبية. لا يعني في يعني. مسؤولية أخلاقية إن أنت تبقى مسؤول وواحد فني يجي يقول لك المنصة حتقع بالناس مم. وإنت تجامل وتقول ده وإطلع وده أنا, أنا, أنا قدام نص دقيقة أه أه الحرية والعدالة النهاردة وكيل المؤسسين بقى دكتور الكتاب رايح فين الحرية والعدالة حزب سياسي مصري مفتوح لكل المصريين وكيل المؤسسين فيه الدكتور محمد سعد كتتني عنوانه او اسمه حزب الحرية والعدالة بما يؤكد احنا رايحين فين لتحقيق حرية حقيقية عامة وخاصة في الشارع المصري والمجتمع المصري لتحقيق عدالة اجتماعية حرمة منها المجتمع المصري اه اه سنكون في الايام القليلة القادمة في اجراءات الانتهاء من برنامج م. ليس هو البرنامج الذي سبق طرحه سابقا سنكون في انتهاء من لائحة داخلية او نظام آآ آآ داخلي لهذا الحزب مم. لنعلنه على الشعب المصري كله مم. لكل من يقتنع بأفكار هذا العزب إصلاح شأن مصر من خلال هذا العنوان الحرية والعدالة بلا تمييز يستطيع أي مواطن مصري أن يقضي بلده من خلال هذا الحزب نقبل المسيحيين نقبل نعم. نعم. يشوف الدرنامج نشوف أشكرك شكرا جزيلا و وكل فترة كده نطل مع بعض على تطبيقك وبرنامجك الطيب الجميل وانت ان شاء الله بإذن الله ده برنامجك مننا كلنا وفي اي أمركم وقت احنا تحت بعد شكرا جزيل للاستاذ الدكتور محمد البلتاجي هنشوف فيديو صغير كده له دلاله عميقة عميقه وبعدين نقول لحضراتكم سلام عليكم شوفوا الفيديو ده ده كنيسة القديسين ده الجامع اللي قدام كنيسة القديسية خلي بالحضراتكم من من المشهد البديع ده الكنيسة اللي حصل فيها بص العلم رابط ما بين الكنيسة ورابط ما بين المسجد ده يا اخوانا ده مصر محدش يبطل يزايد بقى على العلاقة بين المصريين وبعضهم واحد بسطر واحد فدر دي مصر بعد ما خلصت من حسن مبارك وحبيب العبدلي مصر العلاقة الطبيعية اللي احنا قعدت طوال ال العشرين يوم الماضية ما فيش عسكري شرطة واحد قدام كنيسة وما فيش حجر واحد يترمى من أصوان لسكينريدي دي مصر بطبيعي بعيدا عن التدخلات الأمنية اللي كانت بتصنع التوتر علشان يبقى حسن مبارك على كرسي الحكم سلام عليكم